بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عنا بالعظيم الذين هم فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض من هذا والجمال خلقناكم وخلقناكم أزواجهم وجعلنا نومكم سماتهم وجعلنا النباس وجعلنا النهار مع عشاك وبنينا فوقكم سمعا شدادا وجعلنا سراتهم من عند المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حب ونبات وجنات الفافاف إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالصول فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاظن ماء من ما لابسن فيها أحقابا لا يزوقن فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا لا إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بعياتنا كذباً وكل شيء حصيناً وكتاباً فذوو فلنزيدكم إلا عذاباً إن المتقين مفاز حلاه قوائنا وكرايبات راب وكاسندها طاو لا يسمعون فيها لغوا ولا ذا أمير ورب جاتوا إن حساب الرّب السماوات والأرض ما بينهم الرحمن لا ينكو من الخطاب يوم يقوم الروح والملائكة الصبت لا يتكلمون إلا من أزلنا الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء التخل إلى ربهم آبا إنا أنذرناكم عذابا قريما يوم يظر المرضى قدمت إذا ويقول الكافرني عليتني كنت ترابا